de la manera de que no hay problema de que no va a hablar de lo que no sabe hacer. Y funciones, etcétera, características que tenemos todos. Sí, que se caracteriza de la ماذا تفعلون من يكون الناس يوم يكون الناس That's your honor home. You are here, bro. Here you are like three. Okay. Who is here? Oh, four-year. Three? Oh, for your, I won't eat. I won't eat. I won't eat at the same time. I won't eat at the same the same time. I won't eat at the same time. كان في عيشه نماذج راضية. لو راضية يعني شيء الشراذل او الصافدين غير وما من حقق موازينه وستكيو ستكيو <تصفيق> ديناري او que le dice que de por mi novia nadie le dona huevo o que alguien le dice historia por eso más todo que tenía sobre sobre que ya que tenía de como يعني hay hambre otra vez que dice va a hacer vamos a trazar más bien muy जाना मुझे ना ना अब हो गया हो गया बस वहाँ में आधार क्या माफी है हाँ यस ना हरी मुसलमानी हाँ हो गया क्या क्या दिखने मातमा दिखने नखुश है अदालत से तब सुन दे नारुन आम नहीं है جلد جلد جلد. جلد. سوره العاديه عاديه لا اعتياد <تصفيق> سوره العاديه هل ستنسى هل ستنسى هل ستنسى هل هل ستنسى هل ستنسى هل ستنسى هل العدو هل ستنسى هل ستنسى هل ستنسى هل هل عدوا ويعديوا ما هي سعرها عاقل غوردنا هالمشي سريعا اي حلفوا جاء العاديات واحد سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع واحد سريع سريع سريع سريع سريع طبعا جارد على مهزة الات عادية تحسيهم مهزة سواء ان عادوا بحق او بباطل في نوار و هاو هجوم او يبحثوا ان, إن بل بي بي يعني او الظلم ليه او تبشرونيه اه برام بلوارا و يعني اما واحد وخمين. این وقتی حجومه کن چه دیدن کن بحقیم چرا حجومه بظلم و باطل ندارد؟ یه هر فجومه کردن هر هستی کن بوشه تو بالاخره نه دی نخوری. و اون جلو هست کمّا از حجومه دانست و حسنا جمنی. باحال هر دان کلیده. دانگی از جلو وقتی سنب حاشیه. آها कल मुरियत कलखन है हवा में बख्तेर सा मैं टेक वाज को जन शिंदे वाज को सी नहीं उधर से तरीके हो गई तो अब टेक मुरियत यानी वा टेक कर रहे हैं एक बात गलत है हां एक बात गलत है लेकिन कलखन फिरेगी नहीं جاءوا لوحك البيتتوا بالبروت قبل منيهر قال هل شيء بده يعني بيتوا كده لا ما فهمت ما التغييرات سبحانه انا بعلمسني اه عند سنده قوات وطكن عليه غار عليهم پیامبر سان با به آنیه سلام، باشه چیه که کبو؟ هک شبو یور نشه. آخه بیشتر کنگی، تو بونگیش میگه. آتا اول بونگی کبو هنریه. وی گذا که آبستوش. تنگو اول بونگی رو جایی گرام داد. چیم چی نکن؟ نه این دارم سيدك يوسف النعالج جوران سيدك وكبروني يا أكبروني أغنياء جدًا يا رجل ده يعني كان لي سيدك فأثرنا غبارا اثرنا يعني ديني شنكات واس وشنكات واسكة بلنزيت عبار، طوز به زمعاني فواسطنا عادي سنية كجماعته هنا هو بوصة معقود لنا الخير في المصير شو ليوم الكلام؟ ما هي شيئا؟ أخرين أخرين مصير بكلام عندما يقولون بس هذا البالبالي مالاقود لا اتنام وش نحن نحن نحن نحن؟ بس يجب بس لينه؟ بس يحيط يعمل بيس آخره دي معقود لنا وصيها الخير في المصير عني اني واخر يا جماعه طلب خيره من النار وقرانا دار ف في حديث صلى الله عليه وسلم جابته خير واشيو كيفك طب في ديور ديار لا ترى شيء حي ما كنت سميته اتند من كيف تكين يا نكك انا اورد انا عم همو الشيء جراب العالميه الشيء بالتقال هذا جوابه كي ليه الانسان مرات بذلك نين ويشتغاب العالميه الشيء بالباشرونه همو فاندي ويأتي في وقت رسائب و تشوى اللهم يتونينا في التامير و تشميني ده إن الإنسان لربه لتمنع فالإنسان عن من الإنسان نبع من ملوكاته فضي عادة الوالي تتعلم لربه برد همینجا گفتم که موفقیت کلیه است حالا اینا خوشبخت بهباد میل موفقیت از من است نتیجه خوشی ما گفتیم سلام دیشب ونیا سلام دید سلام یه همه مگه اگر کمی آغلت آغلت بشه یا اصلا دلم و نیا حک شنا ریشه و نیا یه همون مفصلیه، ما از صحبت رملا این جام ریز، و آلب خدینگوسی نیا آلب خدیشیه، جلوش اینه، و نیا صحبت این جام میگوشه، نیا، وقت آلبانی اول نوکه، بعدش کدوم؟ نیا مسیب ما این د، پلن فرسودی می‌تونه فرسودی می‌آپوسی نه ریتان، گوس، و شو عايز كيان في الدنيا؟ والله ما أستشير. أنا بقول. ها. ما هي عمل الخلافة. الخلفة إلى مرور السمارة في نالي. إلى مرور السمارة وقرب عني النعمات الجالكة وشج الجالكة بيشتنيار رب العالمين وإنه على ذلك شيء. يعني مرور. هذا في مرور رب العالمين حق رب العالمين هذا هداواته كل شيء. تفشيها. أخذ شاهد ش معجزه است. آن دین نه دیگه شهادی است. من از خودم آمتن مقابله ام در امدادگاه بودم. یکی میگه چه؟ آبوز کرد؟ آبوز شهادیه. دوستم، دختر دیگه ای که دیو مالیکا حسیه. بابا من نمی‌روم داشته می‌گی که شاعر دوستم. یکی می‌گه چه؟ تو احترام بده. من گفتم یه دزدگاهی که نفوس کردم، آبوز شهادی کردم. من امروز شهادی کردم. خودم دوستم یه دزد کشور کرد. چی شد؟ نکته نه اینکه قبیل کرد نکته دنیا ای دور یک خلاصه ای برای توه آن تنهایی که نمیتونه ولله دنیا از کرانشانه خلاص. دیشب اینجا گفت روز دیروز آو خلاصه کرده بود یک خلاصه کرد روز دیروز چهارشنبه کرده بود. دیروز یه عکس اکنون است. دیروز قبل نمیتونه اطراف دنیا که تو نمکی بودیم کشته. دیشب دیروز دنیا روز وسألت بعض الثالثة خالقية شيء بردواني جم مرودش ونيا بلها مرودش والله الثالثة مفصل بنا بلا رفعوني أما ما من يحوث للذي ما حاجة في يوم تشهد عليهم السناتهم وايديهم في سامر الله. عم سامر الله. اليوم على أرجلهم فيما كانوا يعملون. سدد شهادتهم له. جذم اليوم على وتكلمنا فتشهد يمرد كليا جذابو جيانكو طموشة ودي فلمني من, من هم وبوتاتير وني أو قال الله الذي ابن عليم يعني اكنك شلت الشريعه هذه اللي انا دافتر انه على في ذلك ثل مرودي وأول شيء المرودة ثل يعني ناشطينيا مرودي ثل ونعمات الأدغال العالمية جامروتي كنوديا ونعمات طبعاً, طبعاً. طبعاً ليش كنوديا كنوديا نعمات يعني الناس كفر فرقت عن هو سكرين يا رب العالمين يا تروانه يا متى تراب العالمين يا سكرين فكي كما ان شاء الله عز وجل في جنه دياتش اغلبى اغلبى الناس على جنان منادى كيرن العشره في يوم كان ضمانه قوه وبشيه ميره وجبرين ديابو کسی ودی چیزی تنها به ما میاد چونی این همه همون راحتیه نه؟ راحتی مروجیه، نه؟ نکوه اقوا یه چیزی به خودیش جاری نیست، یه چیزی کجی نیست، نه؟ به نیسان، باعث دوستی، باشه که تو دیگر وقتی میگه و این نهو به خودیش خیلی نتری، آقا یه دوکی بگذار، وإنه طبعاً السفاح مروق إنسان لحب الخير يعني هو خوزيانا خير عن مال الدنيا لحب الخير انا ما في خيرة عمل ضانعية أو مذاكرة ربعمية ثلاثة ربعمية كيس تتقوس ولا ترى رجلة لحب الخير يعني حب مال الدنيا ولحب المالي يعني خوزيانا مال الدنيا نافذة في الأشياء الأزورة. وجاء بيخو زيانا زور يا مالي دنيا يسلي كريك يوزي كريك شكرين يا رب العالمينك ويخسر وانا عمد اوز جاء كريك رب وإنه لحب خير شريك فو فاعدا ملوك شكرين يا رب العالمينك عمالي بواخرات قناتك حق رب العالمين فو هذا ورانات. لأنه لحب كلا بل المال فهذا يجمع أبدا يعني خزيونك فيها جمع أي شديدة يعني خزيونك أدوث أما واشد الآن قبل خير فيها استكمرو فيه فيها ثلاثين فيها الثلاثين فيها شكرا إنها العالمين في النوت لم يجب زين من قبل شهوات من النساء والدنيين والقناطير وقنطرة من الذهب والشفات أما رب العالمين يعني نفیل مدرسه کن، استیتیم. یعنی هم آخوندیان، به هیچ خوندی نمیشه. موارد دنیایی، یا طواری، یا زیری، یا بیزی، یا خانی، یا شیوه‌ها روانی، یا آباد. آیا کیشیش که تامین می‌کنه اینجا دستیاری مادینه؟ نه خوبیشی که اول یوزنده هم می‌آمد. دستیاره تا حدی حیث عنو موارد دنیایی. همایه داره حیث. کنگی خرابه، کنگی ربط عالمی دنیا دستیار خرابیشیه. نه دوستم مربوط لو نعد من القوم ماي بنيت سرى ارنجه ليه ما كانتش تش تشي كم كنبلاتش كده بقى ارن مين من يكثر ورات وجا قيامه ما بيتنا كبرت دي ولا خذيه تبدي يا خذيه تمساوي لكن شاذا كو سبب هي دي آ خویش دیانا بیه تا پسشر اختر اخویش دیانا من اخویش دیانا نویجه اخویش دیانا روزیل یا فرآنی یا دکری یا هر شکلی اما بی معروف نیست اون اما کیارمنه اینه که اینا و دیخویش مایل شدی حکم خویش دیانا مال دنیا جل جور بود این چیه شیا؟ آدم میونه یا حرت یا خواب ولكن يحصل في المجال والتي من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون من من على عندك ما نقرا انا ما فهميري وقتاه طالبنا بعضينا كاينه غير النص خبره دا اذا وقت راك تلوت انا غير انا لوينه تري هولين ما ديروا ابي النص خبره مروا كان باليمان عندي حديث قابوسه صحيح جماعله وكي تينوا وجه صحيح ذكر تصاح منا ذاك تقولوا سي هتاكر لا تقولوا لا يوجد عنده خوزيانا وما يجبينه عنده رجاء قيامة الخدير عمل صراحي لو تعلمون علم اليقين ونقول كميما يقين عنده رجاء فيها يعلمون نماظ نظام الحكاة هل الناس قبره ده غاب ونبع هال نظره هنجي في فايدة مرجناده مال الدنيا هل هي فايدان للشيئة؟ عملة صارحة هل هي فايدان للأوئيمانة من روضيا توحيدة من روضيا نبيضة روضيا طرانة صداقية أمر بالمعروفة نهي عنه كالآباء فايدة مرجنا وخط الناس الصدور غير رجل الشيخة وصرافنا <تزال> آه يعني الناس دلوقتي إذا دريت أنت وش يوم تقول لك رأي أنا رجع خامته أوش تقول شرطية نهيل أنت شهير إعلامي إذا وش رأي يعني يوم لو تجينا ده نفاقه ترى بتجاز سمان وما بيجي سمان شيء كان بحاولين يعني بے شکอัลلہ قضا اور محضر کرے ہم بھی دنیا قضا دہمو محضر ہے نہیں و عرض بقا بیت شش نہ کمی رہنمائی دے ہم بھی یہ نہ دے اشارہ ہےอัลلہ نہ نظر کرے بخشلہ معتقدوں ان لوگوں میں جن کے وقت دنیا ہے علی اوزیان ادمیائے امور دینارے تھے جو قدرت کے تکمیل نہ مال دنیا واجب کرده شناخت، نیروی زندگی. قرآن نخیم کرد که این نکات کوت، ابعاد خود را نکات اصلی که هدف عملت صالح، یه روشی داره که یه کار اصلی ندارن این کار دارن. منظورم روشی دارن که اصلی کرد، ایمان هنگو، عمل هنگوی صالح. اما عقیده ها و پوشش و دیگران دیگه رو می‌آورم. آبی نیست، یا بی دار نعمه اللي سبحانه دور نعمه وليس إِنَّ رَبَّهُمْ يعني ربي نروحه يعني إِنَّ يعني هذا الإنسان بحثت شئ بحثت هم ملوغا بحثت تنينية ربهم وهذا جنس الإنسان لا بحثت هم شيء رب أو شيء واقعي او سناب للواد أو ألبوم أو شرايكي على العالمين हाँ बस जाती ये रहती है चिंतित यहाँ बांध देते रहता है ऐसा बिजली हमारा बांध में बढ़िया बने उनका चुप हालिया है उनका हालिया उजिया मचाता था हर हालिया हालिया अंश है हाँ तो ये भी निश्चित है हम उसे भी बांध रहे हैं तो हर एकी बच्चन ना तो ما هو النافل أو المأخوذة أنا أصير مكرين. مكرين. طالق بجملة كتران وهي أو شليت مكرين. هيمل الكترونيتي. الشوب جملة كتران حلمي رابع عالمي. الشوب جملة كتران حلمي النافل أكبر ولا من نافل أو المأخوذة هينسي ليش يا لا. اعوذ بالله من الشيطان لا شافع ولا وكيل لك شيء مالك يا تبغى شيء ايش ها تبغى ما في ولكن يجب ان يكون هذا المسجد في الواقع ويقول ان الله يربينا ويقول ان يكون ربنا ما كنا ان هذا المسجد يقول ان هذا المسجد يقول ان هذا المسجد هذا المسجد يقول ان هذا المسجد يقول ان هذا المسجد يقول ان هذا